Bismillahirrahmanirrahim Hamidum Tanzilun minar Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lemun بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أن لَمَّا إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا قائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنه ذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادو وثمود إذا جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُون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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَاقَ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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وَاقِعٌ إِلَّا حِنْدَ اللَّهِ النار لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جزاء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 وَإِمَّا يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي أَمْنِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد بَعْدِ مسّه لا يقول إن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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ